ما هي إلا لحظات ويصعد إمام وخطيب المسجد الحرام فضيلة الشيخ أسامة بن عبد الله خياط كي يخطب بالناس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر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 أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حيا على الصلاة